اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك وصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت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 ومتعنا اللهم بما بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلنا الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنه هي دارنا وقرارنا اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمه على الرشد والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حقا الا اعليته ولا باطلا الا ازهقته ولا مسافرا إلا بالسلامة رددته ولا عقيما من المسلمين إلا ذرية صالحة وهبته ولا مسحورا من المسلمين إلا شفيته ولا مريضا من المسلمين إلا عافيته ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته ولا مستضعفا من المسلمين إلا نصرته ولا محتسبا إلا وفقته ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا نصرته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 انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئنا اللهم انا نسالك الحكمه اللهم اتنا الحكمه التي من اوتيها فقد اوتي خيرا كثيرا اللهم اصلح لنا قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم امننا في اوطاننا واصلح أئمتنا وولاه امورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين